موسیقی <تصفيق> Bo إلا من ظلم بدل خسلاً بغداً غفور و أغمض لي لي ذاك في ذيبي ستخرج بي وَدَخَلُوا بِهِ وَسَيُفْضِنُهُ قَدْ آتَيْنَا دَاعُودَ وَسُلَيْمَا نَعِيمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْلَذِي فَرْضَ عَلَى I'm <laughs> قوموا <تصفيق> I don't know. على <تصفيق> What their rents كان غير قابل وقال اخو في بنلن به وجيءتكم من سبع I'm mm. ولو طر ياسنف إلينا لن نأتي أن من بجند لا بها I'll لِلاَ آدَمَ فُنيَ فَلَمَّا رَأَتْ مُصِيبَتَهُ لَوْلُنْ جَنَّهُ وَكَشَفَتْ go oh. لقد أرثنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يربدوا الله بدون دخيلة قبل الخسنه، لولا تستغرون الله لعلكم ترحمون. يا ربك وبمن ما وكان في المدينة في السعة ورهر يفسدون في الأرض ولا يسلعون قالوا تقاسموا بالله لنبيتا ما كرموا وما كرنا ما لا يشعرون فأغض كيف كان عاقبة نَظَنَّهُمْ وَقَامَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتَلَكَ بُلُوَتُهُمْ خَوَيَّةٌ بِمَا ظَلَمُوا إن فينا لك لا انسان قومي يا فما كان جواب قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ على الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ Amen. Mm -hmm. باني دارك العلم في الآخرة بل هم في شان من الله بل الذين كفرون For the one in love. لن عليهم ولا تكون وَإِنَّ 我 لَا no بينه وبين حكمه وهو الذي جل علي فتذكر الله. يا للحظ المبين إنك لا تسمع. جاملة وهي تمر مرة تخابص الله الذي أثقن كل شيء إن إنه خبير no لا تجذون إلا ما كنتم